ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وثبت عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وفي رواية عند النسائي جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم الموضوع عن الجهاد موضوع واسع لاحب والكلام فيه خطير يترتب عليه ولسيما في, هذا في هذه الازمنه في بعض من بعض المراهقين إراقة دماء ولذا ينبغي أن نتكلم في هذا الموضوع بحذر وقدر ولسيما أن المحاضرات خمس ولا نستطيع أن نطيل النفس في بيان جميع أحكام الجهاد فسأذكر مسائل متفرقات في أصل هذا الباب وسأغض النظر عن فضل الرباط والجهاد والنفق في سبيل الله وفيما جاء في طلب الشهادة واجر الشهداء وكذا أراني مضطرا لألا أذكر البسطة ما خلاف الفقهاء نصيب هذه الليلة إن شاء الله من موضوعنا الكلام عن الجهاد ومعناه والكلام عن حكمه وحالاته ومبادئه ومجالاته وعلى من يجب مع غض النظر عن الكلام عن حكم جهاد العبد لأنه تطويل وليس له ثمر عملية هذه الأيام ساعتمد الدليل وأذكر الراجح من غير تطويل إلا في المسائل المشكلة فسأذكر أقوال العلماء المعتبرين من السابقين ويكون ذلك في التفريعات الدقيقة التي لا يوجد فيها نصوص شرعية صريحة جل التقريرات التي سأذكرها على مسامعكم مأخوذة من كتاب فرغت منه من قريب وهو لعلامة سلفي من القرن السابع وهو محمد بن عيسى بن أصبغ أصله مالكي لكنه صرح في مقدمة كتابه أنه اعتمد الدليل ولن يرضى عنه ببديل رسم كتابه الإنجاد في إحكام الجهاد ذكره جل من ترجم له ومدحوه وأطر عليه فها هو مثلا تلميذه الرعيني يقول في برنامج شيوخه وكتابه في الجهاد من أجل الموضوعات نفع الله تعالى به وها هو ابن الأبار يقول في كتابه التكملة وألف ابن المناصف كتاب الانجاد في الجهاد فظهر فيه علمه وبان فيه تقدمه ويقول ابن عبد الملك في كتابه الذيل والتكملة عن كتاب الإنجاد وهو مما ظهر فيه حسن اختياره وجودة نظره وصحة فقهه واستنباطه وقال تنبكتي في كتابه نيل الابتهاج عن كتابنا كتاب مفيد استوعب فيه الجهاد مع حسن اختياره واتقان تأليفه وقال ولم يؤلف في بابه مثله وكلامه صحيح فيما وقفت عليه الجهاد مصدر جاهدت العدو مجاهدة أصله من جهده واختلف في مما اشتق هل هو من الجهد بفتح الجيم أم من الجهد بضمها والجهد هو التعب والمشقة وعليه فإن الجهاد سمي بذلك لما فيه من ارتكابها وحينئذ فإن الجهاد بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع والحمل عليها في مخالفة الهواء ومن الركون إلى الدعاة واللذات والتباع الشخوات ومن قال إن الجهاد مشتق من الجوف بطم الجين وليس بفتها وحينئذ الجهد بمعنى الطاقه فمن بذل طاقه وصرتها في اي ميدان من الميادين التي ترضي الرب عز وجل فانه قد نال نصيبا من الجهاد ويدل على ذلك اسد الترمذي واحمد وابن حبان باسناد صحيح من حديث فضاله بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه وثبت أيضا في الكبرى بإسناد جيد من حديث صبرة من أبي ثاقه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها فقعد له في طريق الجهاد فعصاه وجاهد فمن عصى الشيطان إنما هو مجاهد وألقيت على مسامعكم ما ثبت عند أبي داود والنسائي من حديث أنس جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فالجهاد بذل الجهد ويكون ذلك بالمال والنفس أو اليد كما في روايه النسائي وذلك أيضا بالمال والجهاد يكون على ثلاثة أنحاء جهاد باللسان وجهاد بالقلب وجهاد باليد ودليل هذه القسمة ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، فالجهاد في عرف الشرع وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص له ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب، وهذا راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع، وعلى هذا تحمل جملة من النصوص. من مثل قول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده ومن مثل قول الله عز وجل ومن جاهد إنما يجاهد لنفسه ويلتقي مع هذا قول الله, قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى وفي الحديث الذي سمعتم عند مسلم وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وهذا الضرب والنوع من الجهاد واجب على كل مسلم بإجماع من غير خلاف هذا النوع جهاد القلب جهاد الهوى أن يجاهد الإنسان في الله شهوته ولذته وأن يتركها, وأن يتركها من اجل الله واجب بإجماع من غير خلاف بين الفقهاء واما النوع الثاني من الجهاد في نصوص الشرع فهو جهاد اللسان ولا يكون ذلك كذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزجر أهل الباطل وأهل المعاصي والإغلاض عليهم وما أشبه ذلك وهذا النوع واجب على المكلف بشروط. ومن أهم هذه الشروط أن يكون عالما بطرق الإنكار ووجه القيام بذلك من الترفق تارة والتغلظ تارة أخرى بحسب المنكر في نفسه وبحسب المآلات التي يؤول إليها فإنه ربما يكون هذا النوع من الإنكار في بعض الاحايين محرم محرما لما يترتب عليه من شر وهذا النوع الأدلة على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشمله ولسنا بصدد ذكرها ولكن لهذا من هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند ترمذي وأبي داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر والحديث حسن وفي رواية عند أبي داود والخطيب فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الجهاد كلمة عدل عند امير وليس عند سلطان عند أمير جائر وليس منابدة الحكام على المنابر وشتمهم ولعنهم من منهج أهل العلم وإنما من منهجهم أنهم يدعون إليهم في غيابهم وإن بين أيديهم أنكروا أغلبوا إن رأوا ما يغضب الله عز وجل ورحم الله الفضيل بن عياض لما قال لو لم تكن لي دعوة لجعلتها في الإمام لأن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام تفريعا واستطرادا إن لم يرجو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإصلاح والتغيير وإظهار الأثر في أمره ونهيه المترتب على أمره ونهيه فهل أمره حينئذ واجب أم لا قال ابن المناصف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه المسألة والأظهر عندي في هذا الوجه أنه يجب عليه القول أنه يجب عليه القول وإن لم يظهر له أثر إن لم يظهر أثر يقول والأظهر عندي في هذا الوجه أنه يجب عليه القول وإن كان يائسا من كف ذلك المنكر لأن الإنكار أخص فريضة لا يسقطه عدم تأثر المنكر به ألا ترى أن إنكار المنكر حيث لا يستطاع الإنكار بالقول واجب باتفاق وهذا لا أثر له في دفع ذلك المنكر فكذلك يجب القول إذا أمكنه وإن لم يؤثر قال وايضا ففي الإنكار تقرير معالم الشرع فلو وقع التمالؤ في مثل هذا على الترك لاوشك دروس الشريعة قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالقول إذا قدر عليه واجب أثر أو لم يؤثر قال أبو عبيدة عرف الله عنه هذا هو الصواب بلا شك لأمور الأول لا يجب الأمر بالمعروف والنهي إذ قلنا إذ قلنا إذا جرى الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن منكر أو عدم إذا جر الحديث عن تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم تأثيره أريد به ظهور المعروف حينما أمر به وانتفاء المنكر حينما نهي عنه وبالعكس ولكن لننظر في هذا الأمر من وجهة نظر أخرى وهي أن المسلم وإن لم يتأثر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأثيرا عاجلا بد أن يؤثر في شعوره إلى حد ما ومن الممكن أن يصير هذا التأثير سببا لفعله المعروف وسببا لتركه المنكر ولهذا قال الإمام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه شرح السير الكبير قال مبينا هذا الأمر وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه لأن القوم هناك مسلمون معتقدون لما يأمرهم به فلا بد من أن فعله ينكو في قلوبهم وإن كانوا لا يظهرون ذلك. هذا وشأني. فأمر المسلم وإن لم يظهر له أثر عجل فلا بد أن يؤثر في نفس المأمور وإن لم يبدو له ذلك. والسبب الثاني في ترجيح هذا القول إذا أهمل السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجية عدم جدواه تقطعت أسباب الرجاء عن الإصلاح وحينئذ يهلك المجتمع كله والسبب الثالث لا يصح شرعا بناء الحكم على التأثر وعدمه إذ الحكم ينبغي أن يعلق على علة والعلة معنى ظاهر مضبوط منضبط والتأثر وعدمه معنى غير ظاهر وغير منضبط فلا حد له فكم من مأمور بالمعروف يرجى فيه الخير ومنهي عن المنكر لا يرجى فيه ذلك ولا يستجيب الأول ويستجيب الأول فالتأثر لا أثر له ورابعا إن صح القول الأول فيحمل حينئذ على أن العامة عليهم أن يحافظوا على دينهم وإيمانهم ولا يصح أن يلقى عليهم أعباء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن الخاصة منهم لا بد أن يقوموا بالأمر والنهي سواء وقع هذا التأثر أم لا والجهاد باللسان مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل جاهد الكفار والمنافقين وجهاد المنافقين إنما يكون بالقول بالزجر والوعيد والتهديد وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وصح في صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي وجادة تج بها الإمام البخاري وأخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم والبيهقي بإسناد صحيح قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين قال امره الله عز وجل أن يجاهد الكفار بالسيف وأن يجاهد المنافقين باللسان وقال واغلب عليهم فازال الرفط عنهم فاذا الجهاد يكون بالقلب ويكون باللسان ووسط الكلام في جهاد المنافقين وكيف عالج القرآن المنافقين ونفسيتهم وما شابه امر واسع كبير ويتبين لنا من خلال ما سبق أن الجهاد يكون بالبينة والعلم والإغلاض والحراسة الشريعة ولا يقوم بذلك على النحو الذي يحب الله ويرضى إلا العلماء ولذا قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى الفروسية فروسيتان فروسية السيف والسنان وفروسية العلم والبيان فمن لم يكن من أهلهتين الفروسيتين ولا ردءا لأهلهما فهو كل على نوع ابن الإنسان ولا يعدل دم الشهداء إلا مداد العلماء والمجاهد يدرؤ في نحر الأعداء وأما العلماء فيفعلون زيادة عن ذلك بأنهم يدرؤون الشبهة ويجاهدون في الله عز وجل إن أخلصوا وصدقوا وإن عملوا على حمايه الشريعة ولما غاب عز المسلمين وأفل نجمهم وظهر شيء من شر في حياتهم ولم يقم بهذه الشعيرة وظهر التحزب والتشرذم والتعصب قامت جماعة على حد قول الحزبيين مسلمة جعلت وبوأت لنفسها مكان الأمراء ومكان أولياء الأمور فأرادوا الجهاد فكان ميدان الجهاد عندهم واسعا في حق عباد الله العصات فإن فعلوا حقا فلم يفعلوا عدلا وجوزوا لأنفسهم أن أن يقتلوا وأن يفعلوا ما يفعلوا حتى أن الواحد منهم يتلثم ويخرج عن المنبر كما حصل في الجزائر ثم إن رأى قوات الأمن هرب وترك الجمعة ويظن نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله أنه من المجاهدين فالجهاد ظلم بسبب عدم التأصيل ولذا أحببت أن أصل ما استطعت وفيما وفيما يفسح به الوقت من جهة وفيما يفتح الله عز وجل علي به من جهة أخرى وسأخص الأخطاء التي تمارس باسم الجهاد في نهاية هذا المطاف في هذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله فإذا استفدنا مما مضى أن الجهاد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أنحاء جهاد بالقلب وهو واجب على كل مسلم وجهاد باللسان وهو في حق العلماء ويجب على كل من يعلم أن هذا منكرا وذاك معروف أن يأمر وأن ينهى ولكن فرق بين من جلس في مجلس وجب لله عليه في مقال فيجب عليه البيان وأن يبرئ الذمة وبين من يتصدر بحجه ضعف الناس وبعدهم فيجلس وفرق كبير كما كان يقول شيخنا رحمه الله بين العامل العالم وبين العالم العامل نسأل الله أن يكون من الصنف الثاني إلى من الصنف الأول وأما النوع الثالث فهو الجهاد باليد وهذا النوع من الجهاد أيضا على أبهاء فمنهما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من التعزيرات وهذا بإجمع العلماء ما ينبغي أن يكون إلا للولاة وأولئك جوزوا لأنفسهم أن يعملوا عمل الولات ولكنهم لم يصلوا لهذه الأمور لا يعملون عملهم وهذا يسمى في لغة العلم تحكما التحكم أن تفرق بين أشياء متشابهة هذا يسمى تحكم وفي الحقيقة ما ظهر الشر إلا لغياب العلماء وأنصح لقراءة كتاب الغياثي فهو كتاب مهم جدا في العلاقة بين ما هو من من عمل أولياء الأمور وإن غابوا عنه ولم يفعلوه فمتى العلماء لهم أن يقوموا بمقام أولياء الأمور وهؤلاء خلطوا وخبطوا والكلام كثير ولكن الذي أريد أن أصل إليه أن أننا نما نتكلم عن فقه الجهاد أو مسائل في فقه الجهاد نريد هذا الضرب الثالث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين فقتال الكفار هو المعني بالجهاد إذا أطلق ويحمل على هذا النوع خاصة ونصبت هذه المحاضرات الخمس في هذه الدورة المباركة لهذا المعنى نأتي الآن إلى حكم الجهاد بعد أن تعرفنا على أنهائه وعلى معناه نأتي الآن إلى حكم الجهاد على وجه العجلة جاءت آيات في كتاب الله عز وجل تدلل على التعميم في أمر الجهاد وأنه ليس بخاص من مثل قول الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة انفروا خفافة وثقالة إلا تنفروا يعذبكم وما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وهذا جعل بعض هذا العلم يقول إن الجهاد كان في أول الإسلام كان واجبا على جميع المسلمين إلا من عذره الله تعالى ثم نسخ كان الجهاد منهم من قال من العلم منهم من قال إن الجهاد في أول الاسلام كان واجبا على الجميع ثم نسخ الوجوب على الجميع فأصبح الجهاد فرض كفاية ودل على ذلك قبض الله عز وجل وما كان المؤمنون ينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وثبت هذا عن عبد الله بن عباس كما عند أبي داود في سننه ويروى هذا أيضا عن عطاء قال كان الجهاد فرضا, فرضا على الصحابة على الأعيان فلما استقر الشرع أصبح الجهاد على الكفاية وهذا خلاف مذهب جماهير أهل العلم فإنهم رأوا أن القتال كان فرضا على الكفاية في أول الإسلام وحملوا ما وقع في ذلك من التشديد والتعميم على أحوال فإن طابقت هذه الأحوال أحوال المسلمين في أي زمان أو مكان كان الحكم هو هو وكانت هذه الأحوال إما لقلة المسلمين كما كان في أول الإسلام أو لعارض عرض كان يكون ذلك خاصا بأهل النفير الذين يعينهم الإمام على وجه الاستنفار، فإذا لم يكن الأمر على هذا النحو، فيبقى الأمر على الكفاية، فإذا الآيات التي فيها تعميم إنما تخص أقواما في حالات معينة والصواب والله تعالى أعلم أن الأصل في القتال والجهاد أنه فرض على الكفاية ولم يكن في يوم من الأيام فرض ولم يكن في يوم من الأيام فرضا على الأعيان على ولكن يصبح الجهاد فرضا على الأعيان في صور نأتي إليها إن شاء الله تعالى ومن بديع ما ذكرت به في تقريري أن الأصل في الجهاد فرض على الكفاية وليس بفرض على الأعيان كلام جليل للإمام الشافعي في كتابه الأم قال رحمه الله قال الله تعالى كتب عليكم القتال مع ما أوجب القتال في غير آية فكان فرض الجهاد محتملا لأن يكون فرضا كفرض الصلاة عاما ومحتملا أن يكون على غير العموم فدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم به من فيه كفاية حتى يجتمع أمران أحدهما أن يكون بإزاء العدو والخوف على المسلمين والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان أو يعطي أهل الكتاب الجزية فإذا قام بهذا من المسلمين من فيه كفاية خرج المتخلف منهم عن المأثم ومتى يخرج المتخلف من الجهاد من المأثم حتى يكون الجهاد فرض كفايه لا فرض عين قال وكان الفضل للذين ولوا الجهاد عن المتخلفين كما قال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اول الضرر والمجاهدون في سبيل الله الى قوله وكل وعد الله الحسنى قال الشافعي فبين اذ وعد الله القاعدين غير اولي الضرر الحسنى انهم لا يأثمون لا يأسمون بالتخلف ويوعدون بالحسنى في التخلف بل وعدهم بما وسع لهم من التخلف الحسنى يعني وعد من تخلف عن الجهاد الحسنى وكل وعد الله الحسنى فما على ماذا يدل ذلك إذا اذا كانوا مؤمنين لم يتخلفوا شكا ولا سوء وإن وان تركوا الفضل في الغزو وقال وهذا يؤكد أهمية عمل السلف وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة علمتها يقول شافعي إلا تخلف عنه فيها بشر فغزا بدرا وتخلف عنه رجال معروفون وكذا تخلف عنه عام الفتح وغيره من غزواته إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى ويقول الإمام محمد بن نصر في كتابه السنة فوجدنا الكتاب والسنة قد دل على أن الجهاد غير مفروض على كل مسلم في خاصة نفسه إلى آخر ما قال الذي أريد أن أصل إليه بارك الله فيكم أن الجهاد الأصل فيه أنه ليس على الأعيان وإنما هو على الكفاية وزياده على ذلك لم يكن الجهاد بما ورد من تشديد وتعميم من نصوص الكتاب الحكيم لم يكن في يوم من الأيام على قول الراجع لم يكن أيضا على العيان وإنما كان على الكفاية وما ورد فمؤول ومحمول على صور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى الآيات التي فيها إذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة, الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم وفي قوله صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق وكذا في الحديث الحسن الذي اخرجه الامام ابو داود في سننه من حديث ابي امامة صدي بن عجلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلف غازيا في اهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة وكذا الحديث الذي سمعناه آلفا عند أبي داود النساء حديث أناس جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم فهذه النصوص ينبغي أن تحمل على وفق سائر النصوص وينبغي أن يعلم أن الجهاد عند العلماء قديما رحمه الله تعالى ثلاث هلات كفاية وهو الأصل فرض الاعيان وله صور ونف، وبناء على ما استجد في حياة المسلمين هنالك حالة رابعة سأذكرها ان شاء الله في المحاضرة الأخيرة أما الحالة الأولى فهي كون الجهاد فرضا في الجملة إن قام به جماعة سقط عن الآخرين ما لم يعرض عارض ينقل الفرض الى التعيين فهو واجب في الجملة ابتداء غزو الكفار وجهادهم حتى تكون كلمة الله العليا وحتى يتم قهر الكفار وان يضطروا الى اوكس الاحوال هذا القسم من الجهاد واجب على الكفاية والخلاف بين العلماء ما هو المقدار الواجب من هذا النوع الواجب الكفايه هذا النوع من الجهاد ما هو المقدار الواجب إن قام به الإمام هو من ينوب منابه سقط عن سائر الأمة الذي أراه راجحا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن الجهاد واجب مرة في كل عام يجب على أولياء المسلمين أو من ينوب منابهم يعني مين من منابهم الآن يعني وزراء الدفاع أو رؤساء إركان أو ما شابه بالتعبير العصري يجب عليهم أن يجاهدوا كل عام مرة لماذا يجب عليهم أن يجاهدوا كل عام مرة من كلام ابن قدامة في المغني. يقول رحمه الله الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام مرة وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهو الجهد استباط جميل فيجب في كل عام مرة إلا من عذر ولذا يقول ابن جماعة في كتابه تحرير الأحكام في تدوير أهل الإسلام إن ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم فأقل ما يجزئ في كل سنة غزوة فلا يجوز خلو دين الإسلام عنها إما بنفس الإمام أو نائبه في سرية أو جيش ونحوه فإن عطل السلطان سنة أي الجهاد من غير عذر أثماء وإن دعت الحاجة إلى أكثر من غزوة في عام وجب بمقدار تلك الحاجة ذلك أن الله أوجب الجهاد إما لأن يدخل الكفار الإسلام أو أن يؤدوا الجزية على خلاف بين الفقهاء من تقبل منهم الجزية يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي قاتلوهم حتى لا يكون شرك وكفر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة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 وذلك لا يتحقق إلا بأن يكون الجهاد متواليا متصلا لا يفتر المسلمون عنه وقد علم في الشرع التخفيف وذكر الله عز وجل في حق المنافقين في معرض تقريعهم فقال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون فأعلمنا الله عز وجل أن فتون أهل الكفر وإصابتهم في كل عام مرة على أقل تقدير مقنع من العقاب ومذكر لأولي الألباب ولذا قال كثير من أهل العلم في حد الانتهاء لوجوب القيام بفرض الجهاد هو أن يدفع العدو وتحمى الثغور ويستظهر على دار أهل الحرب فإذا قيم بذلك سقط الفرض ومن قام به من المسلمين اجزا وهذا صحيح ما دام للمسلمين حاجة والله عز وجل أمر والنبي نفل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه تطبيق للأمر القولي يستفاد منه الوجوب وثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث بوريدة رضي الله تعالى عنه قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشرة غزوة قاتل في ثمان منهن, منهن وقال ابن حزم في جامع سيرة قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خمسا وعشرين غزوة وذكرها واحدة تلو الأخرى وكان أول هذه الغزوات والدان وكان آخرها تبوك وكانت له بعوث كثيرة جدا ففي هذا كله أدل دليل على موالاه غزو الكفار مع الإمكان وإن لم تدعو إلى ذلك ضرورة فالواجب أن, يبقى أن تبقى كلمة الله هي العليا والواجب في حق المسلمين إقامة فرض الجهاد وأن يقاتل الكفار مرة في كل عام هذا في حال الصحة والعافية والخير وهذا هو الأصل الكفائي في ذمة المسلمين أما الصورة الثانية من الجهاد أو الحال الثاني من أحكام الجهاد فهو الفرض الكفائي الفرض العيني الحال الثاني الحال الثانية الفرض العيني متى يكون الجهاد مفروضا فرضا عينيا هذا يكون حيث يتعين فرض الجهاد إذا أظل العدو بلدا أو جانبا من ثغور المسلمين مقاتلا لهم فيتعين فرض الجهاد حينئذ على كل واحد ممن هنالك من المسلمين في خاصته وعلى قدر طاقته إلى أن تقع الكفاية ويحصل الاستقلال بقتال العدو ودفعه فإن قصر عدد من هنالك أو قصرت قوتهم عن الدفاع فوجب ذلك على كل من صاقبهم وقاربهم من المسلمين يجب عليه إعانتهم والنفير إليهم ثم كذلك اتسع الأمر التسعيد الدائره حتى يعم الفرض جميع المسلمين أو يقع الاستغناء من دون ذلك بمقاومة هؤلاء القادمين والدليل على ذلك قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم العدوان وقول الله تعالى يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فمن ترك دفاع كافر عن مؤمن تفاقلا من غير عذر يسقط به القيام فقد ترك المعاونه على البر والتقوى وجعل للكافرين سبيلا على المؤمنين وقد نفى الله تعالى أن يكون ذلك من الشرع ففعل ذلك معصية وتعد لحدود الله سبحانه وتعالى أخرج الإمام أبو داود والحديث صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من صحابي هذا الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هاتي بدر عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بدمتهم ادناهم وهم يدن على من سواه فالمسلمون يد على من سواهم أي إن عليهم التعاون في دفع العدو إذا نزل على أحد منهم فواجب عليهم أن يكونوا يدا واحدة في مقابل ذلك العدو وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء هذا الحكم لا خلاف فيه بين الفقهاء وهذا الحكم ماذا يسمى العلماء يسمى إيش جهاد الدفع هذا نوع من أنواع الجهاد قلنا واجب الكفائي الواجب العيني عفوا متى يكون جهاد واجبا عينيا ضرب العدو هذا ماذا يسمى جهاد الدفع والأول جهاد الطلب وابن قيم كلام جميل عن جهاد الدفع يقول في كتاب الفروسية يقول جهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب فإن جهاد الدفع يشبه دفع الصائل ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه كما قال الله عز وجل أذين للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قال ابن القيم الدفع أوسع من قتال الطلب وأعمه جوبا ولهذا يتعين على كل أحد يقب ويجاهد يق... ويجاهد فيه العبد يقم به ويجاهد فيه العبد بإذن سيده ودون إذنه والولد دون إذن مواليه والغريم دون إذن غريمه وهذا كجهاد المسلمين يوم أحد ويوم الخندق جهاد المسلمين يوم أحد الخندق كيف كان؟ كان جهاد دفع ولم يكن جهاد طلب من الذي يتخلف عن جهاد الدفع؟ من الذي يتخلف عن جهاد الدفع؟ جهاد الدفع لا يتخلف عنه إلا الجبان الرديد أو عاقل قوله السديد ولا ثالث بينهما ولا ثالث بينهما إما عاقل ناظر لمآلات ألات الأفعال يحسن واجب الوقت ويعرف حال المسلمين هذه الحالة الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية وستذكرها لكم إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة فجهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه إلا سادث المؤمنين وجهاد الدفع يفعله المسلمون في وقت العافية والخير الآن هذه حالة من حالات كون الجهاد واجبا وجوبا عينيا حالة الثانية يعني حالة الأولى نوجزها بقولنا جهه الدفع الحالة الثانية حالة إذا تقابل الصفان فيحرم في حق من شهد المقابلة الفرار يصبح فرض عين وهذا يحمل عليه العموم المذكور أولا العموم والتشديد ودليل ذلك يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئتين فثبتوا فعلق الثبوت على اللقاء فمن وجد في جهاد شرعي بشروطه الشرعيه التي هي نصيب الدرس القادم درس قادم عن شروط الجهاد ان شاء الله ونصيبنا اليوم عن حكم الجهاد ومجالات الجهاد ومعنى الجهاد من وجد بجهاد شرعي بشروطه وتعين عليه الجهاد ولاقى العدو يحرم عليه الفرار الا باستثناءات اما اصل القاعده يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا الواجب الثبات الصوره الثالثه اذا عين الامير والامام شخصا بعينه للجهاد مثل تعيين اليوم الجيش النظامي اليوم في ناس جاهدوا مين اصحاب شرط شرط ايش يسمي شرط لماذا يسمي الشرطي بشرطي للعلامة شرط الساعة علامات الساعة الشرطي العلامة الموضوعه على كتفه او الزي الذي يتزياه فهو شرطي فهو خصة وجود جيش نظامي مع ومشابه، فهؤلاء إن قام الأمير بالجهاد فيتعين عليهم الجهاد، هم أول من يتعين عليهم الجهاد. وإلى خص الأمير، قوما أو شخصا بالجهاد فيجب عليه الطاعة ويكون الجهاد حين في حق من خص، يكون الجهاد ايش واجبا. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم من الذي انفركم من استنفركم الوالي والأمير إذا استنفرتم فانفروا والصورة الثالثة حالة استنفار الاسرى إذا حازهم العدو وكان بالمسلمين قدرة على استنقاذهم فلا يفضع لهم فيشرعوا بل يجب وجوبا عينيا على كل من يستطيع أن ينقذ أخاه من الأسر فيجب عليه ذلك يجب عليه أن يحمي إخوانه لما ثبت عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم فك العاني فك العاني أي فإذا ترتب على مقابلة العدو ان تحمي اخوانك من الاسر أو من الظلم فهذا يتعين ورجعنا للجهاد الدفع وعلى هذا يحمل قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمية وجعلنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا فهذا يريد بالآية قتال أهل مكة لاستنقاض من فيها من الضعف من المستضعفين هذه الحالات التي يجب فيها الجهاد على وجه إيش؟ على وجه العين. والأصل في الجهاد أنه على وجه كفاية. والنوع الثالث ما هو وراء القيام بالفريضة في الحالتين المتقدمتين؟ نوع وراء وراء القيام بالجهاد في الحالتين المتقدمتين. فمن جاهد بعد ذلك؟ وقد قيم بفرض الكفايه وتم الدفاع عن المسلمين فهو له نافله وفيه فضل كثير وأجر عظيم وهو من أفضل اعمال البر وصدق الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما هذه احكام الجهات هذه حالاته وهذه انحاءه ومجالاته وبيانينه تبقى الآن على من يجب الجهاد على من يجب الجهاد هل الضعيف والمريض والمرأة والعبد والحر ومن يقبل أبواه ومن لا يقبل ومن يقبل سيده ومن لا يقبل وصاحب الدين هل هم سواء في الجهاد أم لا نأتي ونختم مجلسنا إن شاء الله في هذه المسألة على من يجب الجهاد اتفق اهل العلم أن الجهاد واجب على الحر البالغ المطيق للقتال فهو من اهل الجهاد الذين يتوجه تكليف ذلك عليهم بعد وجوبه بحسب الاحوال المذكوره سابقا التي ذكرناها اولا واتفقوا على أن المراه ومن لم يبلغ والمريض الذي لا يستطيع القتال ليس عليهم الجهاد على وجه الفرض، وكذا الفقير الذي لا يقدر على الزاد فلا خلاف في أنه لا شيء عليه. ثبت في الصحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهاد النساء والضعفاء من أمتي. فيكفي في حق النساء والضعفاء بدلا من القتال الحج والآية في صورة التوبة واضحة تدل بمنطوقها على أنه لا حرج على صنف من الناس إن تخلف عن الجهاد، قال الله عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج لا حرج ان تخلفوا على من اولا على الضعفاء والمريض والفقير الذي لا يجد ما ينفق على الجهاد وقع خلاف بين العلماء في العبد هل يجاهد بغير اذن سيدي ام لا ولا داعي للتفصيل ووقع خلاف في من له أبوان هل يجب عليه الاستئذان أم لا وكذلك في من عليه الدين فهل يجوز لمن عليه الدين أن يجاهد بغير إذن ورمائه أم أنه لا بد من إذنهم نأتي لتفصيل المسألتين من له أبوان ونأتي بذكر بعض جزئيات التفصيل على وجه العجلة كما أسلفت بالشرط المذكور من كان له أبوان إن كان الأبوان يضيعان بخروج الولد للجهاد فهذا إجماع من غير خلاف أن الجهاد ساقط على الولد ونصص على هذا غير واحد ابن العلم وعلى رأسه ابن حزم في كتابه مرافل الإجماع وإن كان ممن لا يضيع الأبوان ما يضيعوا بخروج الابن للجهاد فذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب استئذان الأبوين فإن أذنى له خرج وإن أبايا له وإن أبايا عليه لم يجد له أن يخرج وهذا مذهب الجماهير هذا مذهب مالك والأوزاعي والسفيان عن الثوري والشافعي وأحمد بل قال ابن عبد الور في كتاب الاستذكار في الرابع عشر صفحة 96 قال لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان او احدهما لا بد من اذن الاثنين هذا الجهاد على الكفايه هذا الجهاد على الكفاية اذا لم يتعين الفرض فلا يشرع للولد باجماع اهل العلم الا ان ياذن له الوالدان أما انكره أحدهما فلا يجوز له أن يخرج إن رضي واحد والآخر لم يرضى فلا يجوز له أن يخرج إلا أن تعين مثل أن يفجأ العدو فيحتاج إليه في الدفع اللي سمناه الجهاد العين قسم العين طيب لو اشترط عليه اخرج للجهاد وما تقاتل اخرج معهم لكن ما تقاتل تعين عليه لا عبره باذنهما لا عبره برضاهما إن استنفر او إن حضر الفئه فلا عبره باذنهما فلا يستاذن الوالدان حينئذ اما في اصل الخروج فلا بد له من الاذن اما الأذل على ذلك فكثيره فمنها ما اخرجه الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال له صلى الله عليه وسلم أحي والداك قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد وثبت عند النسائي في جيد من حديث معاوية بن جهامة السلمي أن جهامة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أردت وقد جئت أستشيرك فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ قال نعم قال صلى الله عليه وسلم فالزمها فإن الجنة عند رجليها فأمره أليك قد تلزمها فإن الجنة عند رجليها وثبت عند ابي داود من حديث عبد الله بن عامر أيضا جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي أبكيان فقال صلى الله عليه وسلم ارجع ليهما فأضفتكما كما أبكيتهما وقال الحسن بكر إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فليجلس له ولكن يعلم أن هواه أن يجلس. قال الحسن البصري، فليجلس. وهذا عند عبد الرزاق، صحيح عنه. وقيل للأوزاعي، في من غزا بإذن والديه، واشترطاه عليه أن لا يقاتل. فلقوا العدو قال لا قاعة للوالدين حينئذ في ترك الفرائض اشترطاه أذن لك في الخروج إن حضر القتال ينبغي أن يقع القتال. حتى أن الإمام سفيان الثوري وهو من هو اشترط إذن الوالدين للخروج للجهاد وإن كانا كافرين إن كان الوالدان كافرين فعند سفيان لا يجوز أن يخرج إلا بإذن الإمام وكذلك مذهب أبي حنيفة خلافاً للمالكية فإنه فإن عندهم العبره بان لا يكون من الاعداء والشافعي يجوز الغزو بغير اذن الوالدين الكافرين طيب اذن الجدات والاباء هل يلزم في حال غياب الوالدين اذن الجده معتبر يقول ابن المنذر والأجداد آباء والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم وسوى كذلك أبو حنيفة خلافاً للمالكية فعندهم لا يبلغ الجد والجدة أن ينحقا الوالدين أما المديان صاحب الدين فالعلماء اختلفوا اختلاف شديد فكان الشافعي يقول لا يجوز لصاحب الدين أن يغزوا بأي حال من الأحوال إلا بالإذن ما لم يتعين عليه الجهاد وكان الأوزاعي يقول أنه يخرج من غير الإذن صاحبه قولان طرفان الأوزاعي يقول يخرج من غير الإذن والشافعي يقول إيش ليس له أن يخرج أبدا وثبت في الموطأ وهو عند مالك أيضا من طريقه من حديث أبي قتادة قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مجبرا يكثر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فأعضر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قاله لي جبريل نزل جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قله إلا الدين وقاله الا الدين واخرج الامام مسلم من حديث عبد الله بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهداء كل ذنب إلا الدين يغفر للشهداء كل ذنب الدين لكن يا اخوه الدين امر معقول المعنى ولا غير معقول المعنى معقول حقوق بشر والأمر تعبدية محضه معقول المعنى ولذا الذي اراه صوابا قول المالكية في هذه المسألة وهو التفصيل فإذا كان المديان مليء وحل دينه فلا يجوز له أن يخرج وأن يغزو إلا بإذن صاحب الدين مثل الحج الذي يريد أن يخرج مليء عنده مال وحل موعد السداد فحينئذ لا يجوز له الخروج الا باذن صاحب الدين وان كان مليئا ولم يحن خروج فعليه ان يوكل من يقضيه من يقضي عنه دينه فمن حل عليه الدين مامور في كل لحظه بان يؤدي وان يقضي وحينئذ ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلغني غلب ولكنه قال وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وماذا يفاد ماذا يفادن سيدنا هذا الحديث أنك يا صاحب الدين إذا حولك المدين على مليء وأن تقبض الدين منه فيجب عليك أن تتحول ولذا من أراد أن يذهب للجهاد إذا لم يحل دينه وحولك فالواجب عليك أن تتحول فإذا ما حان وقت الدين وحولك إلى غيره ممن هو مليء ووكله بقضاء الدين فالقول سديد يخرج دون إذن دون إذن إيش دون إذن صاحب الدين هذه الصورة الأولى الصورة الثانية إذا كان عديما لا يجد قضاء ولا يتوقع كسبا فهذا لا بأسا بخروجه وإن لم نستاذن غريمه وهذا ظاهر اذ لا منفعه في الاذن ولا منفعه في منعه